حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أَفَمَا شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولا ك في ظلال مبين، الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مَثَانِي مثاني تقع شعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.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 هم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جا أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عن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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ضَلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِاتِ